الأنصار سادة الكرم في المدينة كان المهاجرون والأنصار رجالا ونساء يجتمعون في المسجد خمس مرات تنظم الصلاة أوقات أعمالهم وعباداتهم واسترخائهم ومواعيدهم أوجدت الصلاة أجواء لا تعرفها الوثنية ولا الأديان الأخرى ولا حتى الحضارة الحديثة أم سولا مثيل لهم جعلتهم الصلاة أنظف شعب على وجه الأرض يغسلون وجوههم وأيديهم وأرجلهم خمس مرات في اليوم وينظفون أسنانهم على مدار اليوم حتى الشعور تناولها صلى الله عليه وسلم بقوله من كان له شعر فليكرم. جعلتهم الصلاة الشعب الوحيد في العالم الذي يمارس نظافة الاستنشاق بالماء ذي الأثر الصحي على الجيوب الأنفية جعلتهم الصلاة الشعب الوحيد الذي يحرص على طهارة ملابسه الداخلية كالخارجية تماما إنجازات سلوكية واجتماعية عجزت الدول في عقود عن تحقيقها رغم جيوشها الإعلامية والتعليمية والطبية أنجزها صلى الله عليه وسلم بمجرد بنائه لمسجد متواضع سقفه من جريد النخل معجزة لا تتحقق إلا على يد نبي ها هو صلى الله عليه وسلم يصنع معجزة أخرى وها هي أنصارية أخرى تساهم في صنعها أم سليم أم أنس تجعل من دارها مقرا لأعظم حدث بعد بناء المسجد ها هي الطرقات المؤدية إلى دارها تشهد زحاما وفرحا أما دارها فتفيض بالمهاجرين والأنصار يحفون بالنبي صلى الله عليه وسلم ها هو الطفل أنس بن مالك سنسأله ما الذي يحدث في بيتهم إنه يقول حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا حلف ومآخات أكسبتهم أخوة فوق أخوة الإسلام فالمسلم أخ المسلم لكن ميزة الأخوة في بيت أم سليم أنها لم تحدث من قبل ولن تحدث من بعد إنها غيمة وحي وحب أمطرتهم ثم ارتحلت فلم تمطر أحدا سواهم ها هي الغيمة بين شفتي أحد الصحابة وهو يقول كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ها هم يخرجون من الدار إخوة فيتوهج كرمهم الأنصاري الفريد من جديد فلا يكتفون بأن يرثهم الضيف المهاجر فقط إنهم أكرم من ذلك شقاء عمرهم وكدهم وكدحهم يبذلونه كالماء البارد لضيوفهم وإخوتهم هاهم وقد تفجر إيثارهم ينطلقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له اقسم بيننا وبين المهاجرين النخل